اتصنوا هذه القصة دي اعلم أن على مريد الأخرة في زكاته وظائف رظيفة الأولى أن يفهم المراد من الزكاة وهو ثلاثة أشياء ابتلاء مدعي محبات الله تعالى بإخراج محبوبه وهو المال والتنزه عن صفة البخل المهلك الإنسان اللي عنده بخل يقدر يعالج نفسه وشكر نعمة المال ثلاث وذات اللي كل دي وظيفه واحده كل دول وظيفه واحده يبقى الوظيفه الاولى ان يفهم المراد من الزكاه والمراد ثلاث اشياء ايه هي ابتلاء محباتي لله باخلاص المحبوبه وشكر النعمه وايه ثاني و معالجة قلبه من البخل الوظيفة والشح الوظيفة الثانية الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة وفي الإظهار إذلال للفقير أيضا فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعات علانية وأعطى غيره سرا واضحة المسألة تهيئة الوظيفة الثالثة أن لا يفسدها بالمن والأذى وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا للفقير منعما بالإعطاء ربما حصل منه ذلك ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له الفقير هو المحسن نعم نقول لكم ادفعوا الفلوس تعرفوا أن إيه الفقير أحسن إليك أن يقبل فلوسك لك وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر من نعمة المال فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة يعني ملهمش علاقة ببعض ولا فيه إزلال ولا من ولا حاجة ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه الوظيفة الرابعة أن يستصغر العطية فإن المستعظم للفعل معجب به وقد لا يتم المعروف إلا بثلاث بتصغيره وتعجيله وستره بتصغيره في نفسك متعرفش ده قمت أولا وتعجيله وستره تخفيه والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعجيله اه يعني لو كان التاخير افضل ماشي هو خير البر عادله ما عرفش الحقيقة حكاية التعجيل بيه فيها نظر شوية فيها نظر اماما التعجيل في محله والتأخير في محله محمود في إجمال الله الله عمد سلمانا من خشيتك ما يحمل وقسم لنا من طاعتك ما تقول لهم به جنتك وقسم لنا من اليقين ما به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مضلوا من عن منا ولا تسدت عين بذنوبنا من لا يرحمنا الحمد لله رب العالمين صل اللهم على نبينا محمد العالمين صلى الله عليه